ولا الضالين كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنة ما سلككم في سفر قالوا لنكم من المصلين ولن طعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا شفاء الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حبر مستفره، فروت من قسارة، بل يريد كل أمر منهم أن يبدأ. صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآفرة كلا إنه تذكرة فمن هو أهل التقوى هو أهل التقوى وأهل المغفرة قدمت لكم هذه المادة من موقع المحبية الشيخ إدريس أبر